اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي سماء عليك أنت كما أثليت على نفسك